ومثلهم في الانجين كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغيذ به من كفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما